Book II. Viis: Hamsa: Hamsa Riigid ja Keeled. El Buldan valluhat. El buldan olluhat. John on Londonist. John. Min London Jean min London London asub Britannias Taka London Fiibriitania lama. Taka London fi Britannia Ta inglise keelt. Hua ja telle mul Hua Huuajä tellm el Maria on Madridist. Maria min Madrid. Maria min Madrid. Madrid asub Hispaanias. Takau Madrid, Fi Hispania. Taka Madrid, fi Espania. Ta räägib Hispaania keelt. Hia, ta mul Hispania. هي تتكلم الاسبانيه بيتر و من برلين بيتر من برلين برلين اسوب تقع برلين في المانيا تقع برلين في المانيا Kas te räägite saksa keelt? Hel entume te tete kelle maanil Hell Hel entume te tete kelle London on pealinn. London, asima. London, asima. Madrid ja Berliin on samuti pealinnad. Madrid ja Berliin? عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا باليناد اون سورد يا فاليود العواصم كبيره وصاخبه العواصم, كبيرة وصاخبة العواصم كبيرة وصاخبة تقع فرنسا في اوروبا تقع فرنسا في أوروبا إكيبتوس أسوب آفريقيا تقع مصر في آفريقيا تقع مصر في آفريقيا جابان أسوب آسيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا تقع كندا في أمريكا الشماليه تقع كندا في أمريكا الشماليه كسك اميريكاس تقع بنما في امريكا الوسطى تقع في امريكا الوسطى برازيليا اسوب لونا تقع البرازيل في أمريكا الجنوبيه تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية Teksti ja maatulejat addressilt wwwbook